إني بذكرك مولع إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شرقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع إني بذكرك مولع أسرجت نورك مشعلان ومشيت دربك مقبلا إن الصعاب لذيذة فالوعد جنات علا سرجت نورك مشعلان ونشيت دربك مقبلا إن الصعابة لذيذة فالوعد جنات علان إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شوقي سراء متدفقا وثمار حبي تينا بذكرك مولع أسهرت عمرك بالضياء وسعيت فينا دعيا كل الشموع ستنطفي ويظل نجمك هاديا أسهرت عمرك بالضياء وسعيت في دعيا كل الشموع ستنطفئ ويظل نجمك هادية إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شوقي سراء متدفقا وثمار حبي تينع يا سلوة القلب الحزين يا نور ليل الحائرين قلبي رهين حبيبه ويدور في فلك الحنين يا سلوة القلب الحزين يا نور ليل الحائرين قلبي رهين حبيبي ويدور في فلك الحنين إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شوقي صرا متدفقا وثمار إني بذكرك Yä seydii, yädii Khitha'li, ää'väbimauri Dihä, äähiä, binahejika Muklissaan, hurran Binnureka ääktädei Yä seydii, Haa'väbimauri Yä, äähiä, äähiä, jä, äähiä, binahejika Muklissaan, hurran Binnureka ääktädei Pidin, bivikirikamulau وبغيرi, dikirikabau Yä, jä, jä, jä, jä, jä دفقاً وثمار حبي تينع يا رحمة للعالمين ومبشرا في خير دين إن الوراض مائلة هذه الحقيقة واليقين يا رحمة للعالمين ومبشرا في خير دين إن الوراض مائلة دي الحقيقة واليقين إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع شوقي سراء وثمار حبي تينع إني بذكرك مولع